حصريا على موقع مهرجانات دوت ما مترسماش عليا لا بوظ رسمتك قصاد تكون ضحيه As if all you said was a lie. I'm not gonna get stuck in it. I don't عشان it in me to hide it. I تنطق هديها for زمال to مش I ولا look at طلقاتي and بوديها like, I swear I'm وعلى اللي علاكو تعيبو كل واحد ما كاسمو بخيالي ومزا جاسمو لغه الفلوس تكلمه كلها مسكت اسطيكي وكانت من جدا نتفه حبت مناصر كتابة نصولي علم جريكو بتعيبو وبتعب في زميلة عرب انت بيه الله يعينا بنقص عتب واحد خاير اللي الازازة بتسوح لو جم معايا مش ارجعه الخيبة لو صدرت منه يبقى الخيب صعبه اعتبه بتقول لكن مابتعملش كرتك دكتبه ومنفاشي انت اللي جايبي بتندبني كان كارت عرف فانا راجنه عن عني واتت سامنه اشبحه لكن تستانه مش قملي خالص تتكرنه بيا عشان انت وانت شغر الخيم يا عم دي دولة ممنوع ما تيجي معنا في مزولة عبدو شاوي يا ابا من يوم راعي اغصامه تسلم شاوي يا ابا على سكة جيت واتتشاله ده ما فيش بطل يزلي ولا ابص خسرانه معايا خاصهوني لجل دعايا عاوزين تشوفوا الميرازيه فانا قاعده هكريت كم خبطه في محطه الحزن راموني اقرب ما وحربوني شافوني مدرح وقالوني ما دوروا وسابوني وقالوا لي جنبك عالحلوة طيبنا طيبنا بالمليون خايب مش باتجام بس بجامل رغم عداس ولاد الحاره ولكني عايش بتعامل من غير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 اللي بقى منها ليه كم صورة ليه انا وهيه بالللبة متوانا وحديه لما ابتكن وقت فرانه من يوم ما بعدت و سبقتني من بعدها عتقيي معانا في زولة عدو الشقاوة يا ابو الحبر من يوم ورايب خصومه اسلام الشقاوة يا باصحابه على سكه جيتوا هتتشالوا ده ما بطل بطاليز اللي جالوا ولا قال اللي قدامه